فِصَالًا الله اللَّهُ قَوْلًا لَّسِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْكِينَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ انهم لا يقولون منك عن من القول وزورا وان الله لعليم غفور والذين يظاهرون نسائهم ثم, ثم يعودون لما قالوا فتحرير رفد فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا كنت توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فطيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ خَيْرًا مِّنْ 60 مِّنَّا غَارِقًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَتَجَاوَزُ كما كُنْتَ بِالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ عَادُوا يَوْمَ يَبْعَثُ اللَّهُ جَمِيعَهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عملوا أحفاه أحفاه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون النجوى ثلاثة من الله رابعهم ولا خمسة من هو وسادثهم ولا أدنى من ذلك ولا ثم يعودون لما نو عنه ويتناجعون ويتناجعون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك, وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقول حشوم جمن لم يظلم ما في إنس يا عيون يادين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجو باسم والعدوان فلا تتناجو باسم والعدوان ولا الرسول وتناجوا وتناجوا بالبر والتقوى والتقوا الله الذين إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضرار لهم شيئا وليس بضار أرهم شيئا من الله وعن الله فليتوكل مؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحو في المجالس إذا قيل في المجالس ففسحو يفسح الله لكم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَرْفَعِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ والله بما تعملون خبير ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقكم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيم فأخيروا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ويحرفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اجتخذوا أيمانهم جنة صفدوا فلهم عذاب ممين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيما خالدون يوم يبعثهم الله جميعا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون إذ تحوذ عليهم الشيطان فأنزاهم ذكر الله الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاجون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن لا تجد قرية يؤمنون بالله واليوم الآخر واتدون منحدر الله ورسوله واتدون منحدر الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا ولئلك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنة السجرين تحت الأنهار السجرين تحت الأنهار خالدين في ما رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك